بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت عوم في أذنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيرن sini ni شَاءَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا وَلَكِنَّ أكثر الناس لا 114. يعلمون مِنَ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 115. أولم يتفكروا في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا 119. في لقاء ربهم لكافرون 110. أولم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كاموا أشد منهم قوة وأثار Bangka na ti ban tâmذ 117. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 118. وله الحمد في مِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ أَمْ 119. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 110. ومن آياتي خلق السماوات سَنَتِقُمُ وَأَنذَرَنكم إِنَّ فِي ذَلِكَ 117. ومن آيات ذي أريكم البوك خوفا وطمعا وينزل من لِكَمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ عاقِلُونَ أَمِنْ آتِي بِأَنْتَ 126. هل لكم مثلا من أنفسكم 127. هل لكم مما ملكت 117. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 118. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بِمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلّ اللَّهُ وَمَنْ لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ 121. ونسع عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم منيبين إليه واتقوبوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا 115. كل حزب بما لديهم فرحون 116. وإذا مسنا 114. إذا فريق منهم برب ذي يشركون 115. ليكفروا بما آتيناهم أَمْ أَنْ زَنَّ عَلَي بِمسُ القََ فَهُ وَيَتَكَ لَ بِمَاكَُ بِشّركُون وَإِذَا أَذَوقََُّ صَوْحمَّةَ فرحوا بها وَدّ إِنَّ نَفْسِ الَّذِي كُنْتُمْ مَا يُبْدِقُ مَا يُخِيفُ أَلَمْ فَاللَّهُ وَعَادَ عَذَابَنَا يَريْقُ اللهُ وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِإِذْنِ مَنْ كَسَبَ أَيُّ لا يعلمون الا وهم no <laughs> But I'll tell you what come ولينا نفر المؤمنين one الذي يخلق لكم من ضفث ثم يجعل من بعد ضفث 124. يخلق ما يشاء 125. وهو 117. فتقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة 118. I have قُلْ إِنْ قُنْتُمْ ضَلَالِبْنَا نُنْزِلُ فِيهَا الذِّكْرَ أَمْ مِنْ كُلٍّ مثل